بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد طبعا في صورة الصف الحلقة الماضية وصلنا إلى شيء لفت نظرنا ربما نتوسع فيه قليلا وموضوع معرفي وهو مسألة اليوم الآخر هل, س... هل سنعود يعني هل هناك عذاب في هذه الدنيا وجنة في هذه الدنيا هل سيستخلف الله هل الوعد هنا في ومن أظلم فرع الله كذبا وهو يدعي الإسلام إلى أن يقول يريدون ليطفؤ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون طبعا الأخوة الشيء عندهم نظرية المهدي المنتظر وهي عند السنة أيضا بس أنه ربما الاختلاف هو في كيفية الظهور وكيفية الاستخلاف لكن هو محل إجماعا طبعا أنا مرت بفترة يعني كنت أشك في مساله المهدي ثم لما قرأت في الآيات هناك قراء على ظهور المهدي وتمكن لدين الله على وجه الأرض جميعا وكأن هذا هو يوم الدين الذي يعني مكرر في القرآن الكريم بمعنى يجب أن نفرق بين يوم الحشر ويوم البعث ويوم الدين ويوم الفصل ويوم الخروج ويوم هذه ليست المترادفات الثقافة السلطوية هي التي مثلما ما حشرت معنى الكفر واحد ومعنى الإيمان واحد ومعنى النفاق واحد والمسلمون واحد حشرت أيضا ضغطت المعاني ليوم الدين او أقصد معاني ليوم الآخر حشرتها في أنه بعد خراب الكون تماما فلذلك تورطوا في آيات خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. هذا إيش معنى؟ طيب السماوات أتت آيات بأن وإذا السماء وكذا وإذا والأرض وكذا يعني آيات كثيرة لا أحب أن أذكرها الآن تعرفونها في خراب الكون الكواكب والجبال والسماء والأرض وهكذا إذن كذلك الآيات الأخرى غير ما دامت السماوات والأرض تدل على أن هناك حساب في الدنيا، وأن هناك بعث وبعث، وأن هناك نفخ ونفخ، وأن هناك يعني أحداث متمايزه، مثل قوله عز وجل لو تسوى بهم الأرض نعم ولا يكتمون الله حديثا ومثل قوله عز وجل في آية أخرى ومن في الأرض جميعا ثم ينجيها وكل هذه والايه ذكرتنا هنا أنه لم يتحقق وصول دين الإسلام هيمنته على الأرض كلها لم تتحقق إلى الآن لكن ستتحقق متى تتحقق مع استخلاف مع وعد مع تحقق وعد الله عز وجل بهذا في هذا طبعا السلاطين لهم مصلحة أن يدفعون كل الأمور بعد الخراب الكوني الصلاطين ومحدثوهم وعاضهم ليس لهم مصلحة أن تعمل على هذا الاستخلاف على هذا على هذا الظهور بتدبر الكتاب طبعا الكتاب الناحيه المعرفية ليس الناحيه الناحية السياسية أجلوها اترك الناحيه السياسية هي أقل الأشياء انما المعرفة معرفة الكتاب والإيمان به ومعرفة أسراره ومعرفة وعد الله واليقين بوعد الله عز وجل بأنه سيظهر الدين على الدين كله ولو كره المشركون هذه الأهم فاحيانا يسبقون على طول أن المعنى سياسي يعني يخشون الناس لنا تقصد السياسه يا حبيبنا ما قصدنا نحن هجرنا القرآن وتدبره نتيجة الخوف من أن يكون هذا الأمر سياسيا فعليت حال نحن مطالبون بالإيمان ماك الآن طبعا نواصل يا أيها الذين آمن نعم هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهلون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكنة أن العطف ايضا يدل ومساكنة طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين طبعا هذه فسرت على خيبر وقد يكون الفتح هو يوم الدين أيضا هو يوم ظهور الدين الفتح نصر من الله وفتح قريب يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فامن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فايدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين على أي حال الظهور هنا قد يكون ظهور الحجة ليس بال يعني نحن أيضا حتى مسألة الظهور قد لا تكون قد لا تكون مفهومة في كسائر الألفاظ التي لا, لا نعرفها او نأخذ المعنى الظاهر ونترك المعنى الباطن هنا ننتقل بعد صورة الصف بترتيبي باجتهادي في بحث الصور المدنية ننتقل من فيها احداث إلى صورة الحشر لأنها في بني النظير في العامة الرابع هي قبل الخندق وإلا هم يجعلون الاحزاب قبل الصف وقبل الحشر ف سنذهب إلى صورة الحشر نأخذ منها الأحداث الظاهرة الأحداث الظاهرة ثم بعد ذلك نأتي إلى أن نصل إلى الأحزاب ثم نصل إلى الفتح فتح الفديبية يعني إلى آخر يقول الله عز وجل في سورة الحشر وساقتصر على الحدث من السير الأحداث الظاهرة سبح لله عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم طبعا أنا بحمد الله أحفظ هذه الصور الصغيرة يعني القليلة لكن مع مع البكال المباشر أحب أن أقرأ لأنه تفوت أحيانا حفظك وأنت وحدك يعني إن أخطأت لا بأس لكن عندما تخطي وأنت آملا مشاهدين تصبح مسؤولية هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث ولم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار طبعا الحشر هنا لأول الحشر يحتاج إلى بحث يحتاج إلى بحث ما معنى مقدمات الحشر مقدمات الحشر النهائي من حشر جنيوي لكن القصة هي في بني النظير بني النظير ليست في في بني القريضة بني القريضة بعد الاحزاب لكن بني النظير أرادوا اغتيال النبي هناك قصة لماذا نكثوا فالله عز وجل فتح يعني هذه البلاد بلاد بني النظر تم تهجيرهم تم إجلاؤهم وطبعا الآيات واضحة ما تحتاج إلى تفسير كثير سأواصل ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب, عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شيد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين هنا فيه إلماحة يعني الرواية التاريخية تقول أن المسلمين دخلوا وكانوا يقطعون النخل ف قالوا اليهود ما كنت مفسدا يا محمد لماذا أو على هذا فأمر بالتوقف ليس ليس هذا الآية لا تشير إلى هذا الآية تشير إلى شيء آخر يعني أنه تقطيع مقصود وأن الله عز وجل أمر بتقطيع بعض النخل بعض النخل بعض الفسائل بعض التي ربما هي رشوة من اليهود لآخرين منهم أو لبعض الناس من المنتسبين إلى الجماعة المؤمنة ولذلك يقول وليخزي الفاسقين طبعا هذا احتمال بس تبحث لأن احيانا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله يعني هذا التم بإذن الله وليس المسألة أنه هكذا تم عشوائيا ثم يعني تم, تم نهي النبي عن ذلك وإنما كأنه مقصود وهناك علة وليخزي الفاسقين ونحن ذكرنا أن التشابك المالي والمعرفي بين اليهود تأثيرهم على المهاجرين والأنصار كان تأثيرا هائلا حذر الله منه كثيرا وربما هناك في المسألة بيع وشراء يعني في هذا وهي طبقات ترى المسألة طبقات والتوبة مفتوحة قد يتوب شخص كان كان خائنا وقد يخون رجل كان مؤمن وهكذا ثم يقول الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه فما وجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولد القربة واليتامى والمساكين وبن السبيل طبعا هذه هذه معاني مالية معاني مالية ما يخص الفيء والخمس وما أشبه ذلك هذه تحتاج إلى يعني شرح طويل لكن هم هنا اللام فلله وللرسول ولذ القربة واليتامى ولم يقل ولليتامى وللمساكين وجود اللام هذا يدل على الملكية فلله وللرسول النبي يختصر ما لله وله هو المنفذ الأمر الله عز وجل طيب ما لله وللرسول بعد زوال الرسول لذ القربة في لام في ذي القربة بينما لم يأتي في المساكين ولا في ابن السبيل ولا في اليتامى اللام اللام يدل الملكية تصرف إذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولي ذي القربة ولي التامى والمساكين ومن السبيل هذه اللام ليست الداخلة على ذي القربة يدل على أصالة ذوي القربة في الإشراف على ما أشرف عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يجب أن نعترف بها ويجب أن يعاد النظر في مسألة وراثة الأنبياء وغير وراثة الأنبياء فالمهم أن هذا السر بس اللام هنا يواصل تواصل الآية اذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شير العقاب هذا ايضا كأنه كأنها الابتلاء بالأموال أيضا يعني مثل ما ابتلية قريش بالنبوة منها من رجل منها وعندهم عصبيات كثيره ابتلوا ايضا ربما بوصيه من قريش يعني لهاشمي ثم باموال اصطفاها النبي علي او منحت للنبي عليه الصلاه والسلام او افاها الله عليه وجعلها ايضا بيد ذوي القربى هذا ابتلاء ايضا فيقول نعم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طبعا اختبار العصبيات كان الله عز وجل أن يظهر لي من من قصة أهل البيت مع هذه الأمة خاصة مع الجيل الأول كان الله يقول أنا سأبتليهم بالعصب لأن العصبية في العرب والحسد كان كثيرا كانه يقول إلى أي حد ستطيعوني نبي من بني هاشم ولي وصي من بني هاشم أموال بني النضير وفدك من بنيهاش إلى أي, إلى أي حد ستطيعني كأنه هذا يحتاج إلى بحث لأنني أجد أن حديث الحديث الفرد الآحاد نحن معاشر الأنبياء لا نورط ما تركناه صدقه حديث فرد يخالف قول الله عز وجل ورث سليمان وداود ويخالف أيضا الآية الأخرى في زكريا يريثني ويجعلني وليا نعم يريثني ويريثني من آل وجعله ربي رضيًا. فالوراثة هنا، نعم وأني خفت الموالِي ورائي وكانت عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضية هذا هذا هاتان الآياتان لو لو أنصفنا فيهما ورأينا لا فهي تخالف، فعلى يتحال بعد الفاصل نواصل بإذن الله. وقع الشيخ حسن فرحان المالكي www.tod.com بسم الله ذكرنا قبل الفاصل في مسألة وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا انه يتعلق بالأموال يعني او اختبار من الله عز وجل قلنا بان عله العله الاولى او الغايه الاولى الابتلاء والتمحيص فكان الله يختبر الصحابه والمجتمع النبوي والمهاجرين والأنصار وكذا يبتليهم والابتلاء ليس بالضروره من يرسب في ابتلاء انه راسب في كل ابتلاءات قد ير قد ينجح الشخص في ابتلاءات ويرسب في اخرى والله عز وجل حسابه عنده فذكرنا مساله الميراث هنا باللام في ليد القربة اللام أصيلة يدل على أصالة الملك أصالة الملك لذوي القربة وإلا لكان كررها فلله وللرسول وليد القربة وللغتامة وللمساكين ولابن السبيل فلما توقف عند وليذ القربة باللام على أي حال يدل على هذا ثم يقول الله عز وجل أيضا الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذا الثناء على المهاجرين، وهو كما قلت لا يتناقض مع عتاب بعضهم مع, مع ما ذكر عن بعضهم، لأن أيضا هنا هنا قيود الفقراء المهاجرين، يعني طبعا كلهم يغلب عليهم الفقر، فلذلك لا نستطيع أن نخرج التجار إذا كانوا صالحين، لا نخرجهم. الذين أخرجوا من ديارهم أخرجوا بالبناء المجهود، ولم يقل خرجوا من ديارهم. البعض قد يخرج لدنيا يصيبها، فهنا ذا قيد. من ديارهم وأموالهم تركوا أموالهم والبعض له تجارة لا زالت تجاراته مع مكة فلم يخرج ماله فهذا قيد آخر يبتغون فضلا من الله ورضوانا الابتغاء لله تصحيحاً يلا هذا قيد وينصرون الله ورسوله هذا قيد أولئك هم الصادقون أكيد أما الذي يجعل جميع المهاجرين ولا يراعي الآيات يعني يأخذ هذه الآية ويضرب بها مئة آية هذا لا لا يجوز هذا حرام هذا كفر يكفر بمئة آية ليؤمن بآية ونحن نريد الإيمان بجميع الايه القرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا أما الضرب القرآن بعضه ببعض فلا يجوز وإنما يفسر بعضه بعضا ثم ذكر الله عز وجل عن المهاجرين عن الأنصار آسف والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون طبعا الأنصار المرأة تبوأ الدارة والإيمان من قبلهم هنا والإيمان من قبلهم عجيب يعني تبوأ الدارة من قبلهم معقول يعقل هم في المدينة قبل بس لكن كيف تبوأ الإيمان من قبلهم يظهر لي يظهر لي والله أعلم لأن القرآن حق تبوء الإيمان على معنيين إما أنهم يؤمنون بالإيمان على بموسى عليه السلام وأن التوراة لم تكن محرفة فكانوا مؤمنين إيمانا إيمان أهل الكتاب الذي مدحه الله في القرآن في الجملة وإن كان فيهم بعض الوثنيين لم تكن الوثنية منتشرة في الأنصار كان الإيمان بموسى بعيسى ربما فهذا للدار والإيمان من قبل المهاجرين بس الإيمان النسبي ليس الإيمان الإيمان الذي أتب بالنبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل هو أتى مصدقا للنور الذي سبقه فلذلك هذا معنى المعنى الثاني أنه قد يكون الإيمان مأخوذ من الأمن وكانوا آمنين بينما المهاجرون يخافون أن يتخطفهم الناس لم يكونوا آمنين تبوء الدار والإيمان قد يكون له علاقة الإيمان وبعض الباحثين المعاصرين يرن الإيمان له علاقة بالآمن طبعا أكيد له علاقة بالآمن الجذر اللغوي أمين لكن له تفسير قرآني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم آخر. على أي حال فالمستوى الإيماني هنا قد يساعد في معرفة التبب أو الدارة والإيمان من قبلهم قد يكون الإيمان إيمان أهل الكتاب المقبول عند الله عز وجل لأن هناك إيمان لا يقبل من أهل الكتاب الإيمان الذي فيه اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله لا يقبل وإنما يقبل الإيمان الذي ذكر حده الله عز وجل ذكر الحد الأدنى منه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذا الإيمان مقبول لأن الله يقول فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذا حد من حدود الإسلام أقصد مستوى ومستويات مستويات الإسلام فربما هنا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يظهر أنه كان يغلب على الأنصار الإيمان ولم يكن يغلب عليهم الوثنية كما كان يغلب على قريش تبوأ الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني إذا أوتوا غناء قليلة لا يجدون في أنفسهم ليس مثل بعض ال الأعراب الذين أعدل يا محمد أو عندهم, عندهم تسليم لأمر الله عز وجل مستعدين أن يؤمنوا بأي أمر يأتي فضلت علينا المهاجرين عطيتهم أكثر أعطيت مقل نحن مؤمنون بهذا طبعا حصل منهم يوم حنين يعني موقف ولكن ندموا وكان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين كما سيأتي لم يكن يوزع من الأربعة أخماس كما أظهرت السلطات أو تراث السلطات تظهر لان النبي كان يعطي هذا مئات ناقة وهذا كذا مج... لا هو من الخمس نفسه في التالف من من الخاص بالنبي من الخمس الخاص بالنبي عليه الصلاه والسلام يعطي كما اراها الله فعاتبوا على لماذا اعطوا المؤلف قلوبهم والاعراب هؤلاء كبار الاعراب لماذا اعطوا وكبار الطلقاء ولم يعطى الانصار فكان في قله فقه بحكمه الله ايضا ولذلك وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام فندموا عن ذلك المقصود هنا أن الأنصار في الجملة يوم نزول هذه الآيات ولا يجدون في الجملة في الجملة عندما أقول في الجملة عندما أمدح المهاجرين في الجملة الأنصار في الجملة لأن هناك استثناءات داخل المهاجرين وداخل الأنصار وداخل الطلاقة وداخل العرب الاستثناء موجودة قد يغلب الشر على العرب لكن يكون منهم استثناء مؤمن وقد يغلب الخير على المهاجر وأنصار ويكون منهم استثناء في قلوبهم مرضن أو منافقون أو مرجفون هذه ضروري فهمه على يتحال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم يذكر من أتى بعد المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمن وربنا إن كراءف الرحيم طبعا هذا خاص بال بمن اتى بعد مهاجر والانصار التابعين باحسان الإحسان مفسر هنا ليس كل من اتى بعد مهاجر والانصار يسلم من التابعين باحسان لا بعضهم اتبعوا بغير احسان التابعون باحسان انهم يستغفرون للسابقين ويقتدون بهم للصالحين من المهاجر والانصار يقتلون بهم ويقول يعني يستغفرون لهم والذين جاءهم بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان أما إذا اتى واحد بعد مهاجر والانصار فيقوم بلعن بعض المهاجرين والانصار على المنابر أو يجعل جوائز لقطع رؤوسهم أو يسم هذا وكذا هل يكون من المتبعين بإحسان أو من المتبعين بغير إحسان هذا يحتاج إلى يعني الى نظر لا تجعلون الشخص فوق النصوص لا تجعلون الصحابي أو التابعي او الصالح لا تجعلونه فوق الله ورسوله ابدا اجعلوه تحت النص وترتاحون فلذلك كثير من الخصومات وكذا هو هذا التعصب أن يجعل الشخص فوق النص انه خلاص كأنه يجب على الله أن يدخله الجنة حتى لو فعل حتى لو حرف حتى لو لعن لو قتل لو تعامل بالربا لو تاجر في المحرمات لو فعل أي شيء خلاص يأخذون آية يفهمونها فهما على مذهبيا ويعممونها يضربون بها ألف آية مئة ايه آية هذه عبادة غير الله عز وجل هذه من عبادة غير الله أخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وإنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيلة. كل هذه مركز عليها في القرآن الكريم. التبرأ الذين التبعوا من الذين التبعوا. هذا الذي تتعصب له سيتبرأ منك يوما. وثم تقول وقتها لو أن لنا كرّة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فعد ماذا؟ إذن يجب أن تبقى مع النص وتقدمه حتى ترى النور وترى التاريخ وترى الحقائق وترى الإيمان وترى المعرفة. حالية حال نواصل هنا إذن ثم يقول الله عز وجل أيضا في سورة الحشر وهي ما بين أحد والخندق يعني في العام الرابع الهجري أو تقريبا أو في الثالث قيل في الثالث سنة الرابعة بل في السنة الرابعة إجماعا تقريبا أو أكثرهم على السنه الرابعة ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون من هم الذين نافقوا ويقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب هذا طبعا في التاريخ يحمل على الأنصار يعني على عبد الله بن ابي وجماعته دائما كما قلت وهذا يحتاج إلى بحث نواصل لئن اخرجوا لا يخرجون معهم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 نستكمل ما يخص المنافقين الذين شجعوا اليهود أن لا يخرجوا وأن سنكون معكم وإن شاء الله طبعا ليس هناك أظن حدث تاريخي ظاهر فقد ننتقل إلى صورة أخرى لكن المقصود هنا بأن الذين وعدوا من المنافقين الذين وعدوا اليهود بالنصرة لم يفعلوا وتم ترحيل بني النضير إجلاءهم نتيجة خيانتهم وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www المالكي.